لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفينهم أصحاب النار